قص الشارب أو إحفاؤه وهو للرجال وإحفاؤ اللحية وهي للرجال أيضا وفي الحديث المتفق عليه خالف المشركين وفروا اللحى وأحف الشوارب والسواك وفيه حديث لولا أن اشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وهو يسن في مواضع كثيرة والمضمضه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 لا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فالاتيان واجب والاكل ليس بواجب والله اعلم